بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك اننكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك'' قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يختنون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 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين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 شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فخلتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا التوصيرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعمل ما تهدم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 نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواص به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما آل